فرحان وجهدت صبرت حاربت كسب وسبت وراك دنيا الاحزان عكسي يا ابو نسمع انه التنا كاليل بس ما فرحان وجهدت صبرت وسبت ورق دنيا الأحزان أضع سمعا ببرز بتروس فرحا قوى ببرازي سوس يالي انت غلبت بذي أفلوس أكسيوس يا ابن سمعان كان جوا فقلبك اشتيا قط ترفع لي لك تسبيحك مع الملايكه في السماوات وطول اجيوس قصدي طيب عايش في البريه بنسك وزود وباتوليه وجاد وفضائل روحيه بمحبه ورجاء وإيمان قد استاكدتك الكهنوت وافضلت مين لحد الموت يا بنا وورست الملكوت بيسوع مبسوط بيسوع شبعان طوباك يا أخمم طوباك يدمش وداسل ورواك وتبركت أرضك وسماكي وبقيت بركة مدى الأزمان أكسي من 1104 عين شهد في مسبح تخمين وانت معاهم بيمن حازم دوت العزبة اشكال ولوان ولا ويا ومروا وملوك حاولوا يغرقوا ويعديدوا وما ادروش ابدا يقنعوك تسجد وتبخر للأوسان حقسي يوسيا مناسب قلت لك للفي السماء فرحة وجهد تسبرت حاربتك سبت وسبت ورد دنيا الأحزان بعد العزبات أصبحت شهيد وباقيت في السماء متهني سعيد وملايكة قبله بالأنشد شفت يصع في السماء بالعيا مشاهدتك مش معنا فنادى الرب إلى نيلة أحيا عايش ويا صفوف الشهداء وبتطلب عنا في كل اوان حق يا جسدك مصدر بركات والناس بتزورك بالألوفات وصلاتك تعمل معجزات لناس كتيره في كل مكان الناس بيقولك مجروحين بيرجعوا بيرنموا فرحانين شفاء مرضى واخراج شياطين والغرق أن يلقى بريان اكسوس يا مناسبان قلت لك للفي السما فرحان وجهدت صبرت تكسب وسبت وراك قديه الاحزان يا ابونا يا لي صل يسوع الفادي عنا نشهد بيمنا واعمالنا ونورنا لكل الدنيا يبان بننظر لنا اجد سيرتك وكمال مشوارك ومسيرتك ونتمثل بايمان قلبك وبحبك للرب الحنان اصي يس يا مناسبه عنه قلت لك في السما فرحان وجاهدت صبرت حربتك سبت وسبت وراك دنيا الاحزان